تبع استمع إلى الأسئلة والأجوبة واكتبها كما في المثال ثم تحدث عن العبارات أدناه مع زملائك هل أنتم تجيدون الحك جيداً؟ نعم نحن نجيد الحك جيداً واحد هل ازداد عدد الخطات في تركيا؟ نعم، ازداد عدد الخطاطي في تركيا اثنان ما هي الزخرفة الإسلامية؟ الزخرفة الإسلامية هي فن تزيين الأشياء بالنقش ثلاثة هل تجيد فن النحت؟ لا، لا أجيد فن النحت